يا أهل الكتاب قل جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تحقون من الكتار.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 كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويأتوا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب